وَلَمَعَادَ اللهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله موثق من الله و قبل ما فرط في يوسف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 قالوا تَالَ اللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا حَتَّى تَكُونَ حَرَظًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِتِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَسِي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ